فانتقل رحمه الله تعالى ليبين بعض المسائل المعاكسة لتسمى العلم لأننا قلنا إن العلم هو الإدراك الجازم هناك إدراك غير جازم وهو ينقسم إلى قسمين هناك إدراك غير جازم وهو ينقسم إلى قسمين وعبر عنهما المؤلف هنا بقوله الظن والشك نعم؟ بقوله الظن والشك فقوله هنا والظن تدويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والظن تدويز امرين احدهما أظهر من الاخر قوله أحدهما أظهر من الآخر في نظر من في نظر المجوّد وليس في حقيقة الأمر، لأنه قد يكون في حقيقة الأمر خلاف ما رأى الناظر. فمثلا يأتي شخص ير... يرجح نعم أحد أمرين في مسألة المسائل هل يلزم من ترجيح أنه هو الصواب؟ لا يلزم لكن في حقه يعتبر إيه؟ يعتبر ظناً لا لا يعتبر صبار يعتبر ظناً إذا قلنا الصواب معنات اخذنا بقول مؤتدلة أن كل مسألة مفيد لا نقول مثلا أشكل على الإنسان مسألة فيها طرفان لكن رجح طرف على طرف ونقل هذا هو الراجح وأمزلت هذا في الفروع كثيرة هذا يسمى ظن نعم هذا يسمى ظن وأما التجويد فهو في حق هذا الرجل قد يأتي شخص اخر يقول لا هذا خالف الصواب الصواب كذا لكن أراجه الآن المؤلف في قول يعني تدويز المجوز وإلا قد يكون خلاف الحقيقة ومع ذلك يطلق ظن ولو كان خلاف الحقيقة يطلق ظن في حق المجوز هنا فقال والظن تجويد أمرين أحدهما أظهر من الآخر عندنا امراض نعم احدهما أظهر من الاخر فالظاهر هذا يقال له ايش ظن تسمى ظن ظاهر هذا ماذا يسمى يسمونه وهم يسمونه وهما والوهم هو الخطا الوهم هو الخطا طيب قال هنا تدوين هذا اللفظ الذي اتى به الامام الرحمن الله فيه مثام فيه مسامحه يعني قال تدوين امرين وان في الحقيقه ان عرفنا ما يتعلق بالظن عرفنا الظن انه تدوين ايش امر واحد لان الثاني وهم فكيف يجوز الوهم لكن هنا اراد عن طريق اللزوم استدل عن طريق اللزوم والا ينبغي ان يقال الظن هو الطرف الرابط بين امرين الظن هو الطرف الراجح بين امرين لكن أجوز الامرين و آخر اخر فبهذا الترجيح ايش سقط سقط الامر الثاني لكن اذا كان هناك تجوز بلا ترجيح عرفنا ان الامرين سواء مثلا ناتي بمثال على يعني المسامحه في هذا اللون الان مثلا لو جاء شخص وقال هذا البحر ماده البحر هي ايش الماء طيب الا يمكن انقلاب الماء الى دم يمكن او لا يمكن عقلا عقلا يمكن ولا لا يمكن يمكن ما المانع ما المانع من ان ينقلب البحر الى دم عقلا نعم لان الامور يقال فيها جائزة عقلا وواقع شرع او واقع حد فالجواز العقلي يكفي تصور ذهني فقط فالجواز وان لم يقع لكن يكفي تصور ممكن يمكن أن يقع فهذا الذي يجوز أصبح عنده أمران تجويد أن يكون هذا البحر أن ينقلب دمن أن ينطلب دمن وكذلك تجويد بقاءه ماء طيب أيهما أرجح ماء. لا يشك في بقاء في بقاء الماء ما بقاء هذا التجويد لكن هل يمكن نقول تجويدنا لانقلاب الدم ساوى يقيننا فيه أو ربحان أن الماء باقي ما يسوي، ولذلك أصلح الثاني وهمن، أصلح الثاني وهمن، والأول هو هو أظلم، لذلك قوله تدويد هنا تدويد أمرين من باب من باب المطامح في اللفظ قال والشك الشك امرين أمرين لا مزيية لأحدهما على الآخر، فنحن نقول إن الإدراك غير جازم لا يخلو إما ان يستوي الامران ولا مزيه لاحدهما على الاخر فهذا يسمى شك، واما ان يترجح احدهما على الاخر فهذا يسمى ظن والاخر يسمى يسمى وهم والاخر يسمى وهم هذا من حيث اصطلاح الاصوليين واما في اللغه فالظن والشك بمعنى واحد وما عند اهل اللغه فالظن والشك بمعنى واحد واما اهل الاصول فهم الذين قسموا هذا التقسيم وفرقوا بين الظن وبين وبين والظن وغلبة الظن بلاهما نعم يستدل به بهما في الاحكام الشرعيه ويقومان مقام اليقين اذا إلى عدم اذا إلى عدم اليقين كما يصف ذلك اهل العلم الظن وغلبة الظن يقومان مقام اليقين إذا إلى اذا غاب اليقين كما استدل على ذلك اهل العلم رحمهم الله